عليهم ولا الضالين آمين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا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 الله غفور رحيم إنما أموالكم وهولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأن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 شهادة العزيز الحكيم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فَأَكَيِّمْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلمون